Book 2 95 95 95 Vochwoorden 2 Huroof al-atf 2 Huroof al 2 Sinds wanneer werkt ze niet meer منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ زواجها. منذ زواجها. يا، زاي وركت نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ أن قد تزوجت. منذ أن منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. متى تتصل هي بالتلفون؟ telefoon Tijdens de rit. Hal Ja, yeah, terwijl ze auto rijdt. Nee. Nee. Nee. Nee. auto rijdt. هي تتكلم بالتلفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالtelephone أثناء ما هي تقود السيارة. هي تشاهد تلفزيون ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. Hij te sma'u al muziek athna'a ma hiya ta'amal wajibatihah. Hij te sma'u al muziek athna'a ma hiya ta'amal wajibatihah. Ik zie niet als ik geen bril draag. La ara şey'an, indama akunu bila nazzara. La ara şey'an. عندما أكون بلا نظارة. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Laa shay'an zukam. Wij nemen een taxi als het regent. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. We لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Gaat u alstublieft naar www.bok2.de voor het boek en de tekst.